قال لي علب الداوي ردوا ويا حلال ويا مالي الورد الورد بيتغندى تبعس جل من والا ورد الورد بيتغندى تبعس جل من والا الحبيب اغلى إلا قلنا الفنانين <تصفيق> ويا حلال ويا مالين ويا حلال ويا مالين ايه مالي حنسنا يا سلام بدر مكمل عداما يا حبيب والله يا سلام بدر مكمل عداما أبوفي راس يا سلام اعتذر ننسى الكلام يحدث عن وصف الكلام بما في الحد الاسعار يا هلال ويا مالي يا هلال يا ليل بالورد بعز جل مننا وقلنا بنادي هيغنى الفناني ويا حلالو يا مالي ويا حلالو يا مالي يا بغادي الليل ليله تعيد يا حلالي نغني القصيد هدي الليل ليله تعيد يا حلالي نغني بن الهاوي محمد بن الهاوي ورد بين الازهار ويا هلا هلو يا مالي ويا هلا هلو مالي, مالي يا عرسنا ضي العين والحبايب زوروني محمد حبيب وليا ضي العين والحبايب فرحكم اجل الحلوين فرحكم اجل الحلوين عمارت يا مار ويا حلالو ويا مالي ويا حلالو ويا مالي قيل العريس مالناسي وقط تاج على راسه عم العريس مالناسي وقط تاج على راسه الناس باحطك تاج على راسي اصحاب العرس والله من ناسي باحطك تاج على راسي بالهني والحماسي وقف